بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدة وإذا الأرض مدة وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذلت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح ك كذب فملاقي فأما من أُوتي كتابه بيمينه فأما من أُوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيره. وينقلب إلى أهله مسرورا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ إِنَّ مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا صلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن لَّلَّي يَحُو بَلٰى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرا بَلٰى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ فَلا والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا تسق والقمر إذا تسق لا تركب نقبا عن طبق لا تركب نقبا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفؤون كذبون، بل الذين كفؤون كذبون، والله أعلم بما يرون، والله أعلم بما يرون، فبشرهم بعذاب أليم. تبشرهم بعذاب الأليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم